فَلَمَّا شَمِعََتْ بِمَكْرِهِ أَرْسَلَسْ إلَيْهِ وَأَعْتَدَسْ لَهَُّ مُتَّكَأَوْ وَآثَتْ كُل وَافِدَ وَآتَتْ كُلَّ وَافِدَةٍ مِنْهُ شِْتِينَ وَقَالَتِ خُرَرجَ عَلَيْهَِّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكَْرْنَ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرناهُ وَقَطَعنا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلنا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِن هَذَا إلا ملك كريم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 بَدَّلَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ لَّيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ نَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَىٰ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ الْكَرِيمُ وَقَالَ الْآخَرُ إني اُرْني أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ وَلَن يَأْتِيَكُم مَّطْعَمٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُم ذَٰلِكُمْ مِّن مَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُوَ بالآخرة هم